نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيبن سوانا نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيبن سوا عيوبنا وما لسمائنا عيب سوانا ولا جود الزمان بغير ذنب ولولا طرق الزمان ما ترى ولا نحن به نافع من يرانا نقيم سبانا والعيب فينا نقيم سبانا عيب سوانا سانا والعيب في وَلَيْسَ هَذَا الْجَمَالُ سِوَى جَوْدِ الزَّمَانِ بِغَيْرِ دَنٍ وَلَوْ نَطَقَ الزَّمَانُ لَنَا هَجَا وَلَيْسَ الذِّئْبُ يَأْكُلُ لَحْمَ ذِئْبٍ وَلَيْسَ الذِّئْبُ يَأْكُلُ لَحْمَ ليل وليس الذب يا كنوا نحمد ابن وليس سايب يا كنوا نحمد ابن ولكن بعضنا بعضنا يا لا عيب سمنانا ولا عيب فينا وانه زماننا عيب سواء عيب سماء لنا والعيب فينا وفيها لسماننا عيب سواء جود السماء بغير ذنب ولو نطق السماء لَبِسْنَا الْخِدَاعَ مَصُوكًا لَبِسْنَا الْخِدَاعَ مَصُوكًا لَبِسْنَا الْخِدَاعَ مَصُوكًا سما لنا ولاعيب فينا سما لنا عيب, عيب السوان